وَنَقُم فِيها جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا دَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا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 تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مُوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَمْثَالًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 قَادِمَ كَرَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ تَفَرَّعَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُونَهُمْ وَيَقُولُونَ أَيْنَ شُرَكَائِنَا الَّذِينَ كن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 ولنعم بار المتقين جنات عذن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنا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 ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشرفوا له ساء اللهم ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرفنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل علم الرسل الا البلاغ المبين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 وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ إِلَّا لِمَنْ أَسْلَمَ وَصَابَرَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحَسَنَةِ وَصَابَرَ وَاتَّقَى أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَمْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وَلهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَتَغَيَّرُ اللَّهِ تَتَغَيَّرُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِلَى مَسْكَنِ الضُّرِّ فِيهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وَلَا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 دَائِنٍ ثَرْثٍ وَدَمِ النَّبَنِ خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَمْ حَارَبَكَ إِلَّا نَحْلٌ اتَّخَذَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الأَلْوَانِ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلَّذِينَ ناس ان في ذلك لنا ايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد الى ارض للعمور لكي لا يعلم بعد علم شيء ان الله عليم قدير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 مِنْ الأزواجكُم بَنينَ وَحَفَدَتَ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيذَاد أَفَ بِالبَاطِل يُؤمنِنُ نَ بِنَمَة اللهُم يَكفُرون وَيَععبُدُونَ مِن دُون اللهِمَا لا يَمِْكُ لَ رِزقَم مِنَ السَّمَواتِ وَأَبضِ شَيئوْ وَلَا يَسْتَطِييون.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 بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من وَمَا خَلَقَ ظِلَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُمْ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِنْ تَغَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب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 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن السلم وظل عنهم ما كانوا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 يَا يَاظُكُم لَنَنكُم تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ ما مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَن كَثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَمْ تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْبًا مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَدْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَْ ش اللهَّهُ لَجَعللَكُم قَُّتَ وَاحِدَةَ وَلكِي يُظِلّ مََ ش وَلكِي يُظِلّ مََ ش وَهذمََش وَلَ تُسَلَّ عََّا كُتُم تَعمللُون وَلَا تَتَّحِد أَمَانَكُمْ دَخَلَ دَيْنًا كُمْ فَتَزِلُّ قَدَمُ مَنْ دَادَتْ بُوتُهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ إِن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرفون واذا بدلنا ايهم ما كان ايه والله اعلم بما ينسر قالوا انما انت مفتري بل اكثرهم لا يعلمون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 انهم فكذبوا فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون ان <تصفيق>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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم رَبَّكَ ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قامتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإن